119. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 110. أم بكم عمي فهم لا يرجعون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 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا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 111. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 112. خلق لكم فِي في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 قَالَ قال إني أعلم ما لا تعلمون 118. وعلم آدم الأسماء كلها ثم وعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم إسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت وَلَا ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 أتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدهم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 بِهِ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون وَلَا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون 119. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 117. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 118. قلتم يا موسى لن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 ثمّ توليت من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم كنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي 117. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 124. عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 125. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 ذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَظُنُّونَ أَنَّكُم 117. ومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 يحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم علم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، وإنهم إلا يظنون. فويل كتب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتب. أيديهم وويل لهم مما يكسون، وقالوا لن تمثنا النار إلا أيام معدودة. قل أَبْدَى إذا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة 119. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابِهِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أبو الجنة هم فيك خالدون، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبيوادين إحدى وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ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 129. ونفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم ها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. 114. تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 115. أفتؤمنون ببعض الكتاب فرونا ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي يوم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.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 وَذَقَّدَ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَ من مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَزَنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصد صدق لما معهم وكانوا من قبل يستفسرون على الذين كفوا وكانوا من قبل يستف يَسُؤُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا به تَمَشَّرُوا بِهِ أَنفُسُهُمْ أَن يَكُونُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فباءوا بغضب على غضب ولكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالون إن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قُفَلِمَتَ قُتُلونَ أَن بِ اللَِّ مِن قَبْلُ إِ كُ تُُؤ مِنين وَلَ قَدجَأَكُم في البينات ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ثقكم ورفعنا فوقكم فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا أشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إنكم تؤمنون، قل إن كانت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 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ 118. من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 من كان عدوا لله وملايكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر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 119. ورد الله مصدق لما معه النبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم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 118. تبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون تسحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 118. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها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 ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسلكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 117. تلك أماليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 118. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رب 117. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. اليهود ليست النصارى على شيء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 هم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من عمسا جدر الله أي يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوا فَائِلِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانفون بذيع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُونٌ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْسِينَ آيَةً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 119. ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 110. ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفسكم سُنْعَنَ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم رب فَقُوْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَاوِعَهْدِ الظَّالِمِينَ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 ما عيد أوطى ربيتي للقائفين والعاقفين والركع السجود وإذا قال إبراهيم رب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 السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث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 111. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 112. ووصى بها بنيه ويعقوب يا بني إن الله فَإِنْ لَكُمْ الدين فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ أعبدون من بعده. إذ قال لبني جماعة أعبدون من بعده. قالوا نعبد إلىك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإس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 ألو نعم ما كانوا يعملون، وقالوا كونه دل أنصارا تهتذو. قل بل ملة إبراهيم حنيفو وما كان من المشركين.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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تَسَيَّرَ فِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ الظَّاهِرِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْ أَنْ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأس 124. كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وَمَنَ اللَّهُ بِغَافِلِ النَّعْمَ مَا تَعْمَلُونَ تَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَفَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَفْتُمْ وَلَا سألون عن ما كانوا يعملون، سيقول <تسأل> صُفَّ هَٰؤُلَاءِ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚۖۚۚ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمنا متون وستضل لتكون شهداء أعلى الناس ويكون رسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت على الجائلة لنعم لَمَن مَّن يَتَّبِعُ رَسُولَ دِينٍ مِّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَ لَكَثِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا وما كان الله ليضيع إيمانكم 113. إن الله بالناس لرؤوف رحيم 114. قد نرى تقلب وجهك في 119. فلنولينك قبلة ترضاها 110. فولي وجهك شطر المسجد الحرام 111. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بع 117. وعظهم بتابع قبلة بعض 118. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 قُمْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِضِ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلٍّ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا يَا بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق وَمِن رَّبِّكَ وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا من وَيَكُنْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُذَكِّرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن 119. في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نزل ونكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين.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 رحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أوع ما رفلا جناح عليه أيق طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علي إن الذي نع ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعمهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنت 112. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 119. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 110. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسطر بين السماء والأرض 117. سحابي مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 118. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب 117. كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 118. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن ما القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب. اتبع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسى. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفح سَائُوا وَأَنْتَ قَوْلُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ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 119. والذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون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 يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكّون. عليهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلال تبيهدا والعذاب بالمأوى. فما أصبرهم على النار؟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 ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وأت المال على حبه وأت المال على حبه.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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا يَبَأْ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي قَتْلٍ حُرٍّ بِشَرٍّ أَوْ لَعْبَدٍ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بالمع فِي وأداة إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربك ورحمه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. 112. ولكم في القصاص حيات يا أولي لعلكم تتقون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 بدله بعدما سمعه فإنما ما يفهمون على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.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 الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ الْلَّهِ وَأَن تَفُومُ خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي 117. ومنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 118. فمن شهد منكم الشهر فليصم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 بِرَّ اللهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 117. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فيستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 118. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 119. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم 110. علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم عنكم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 صيام إلى الليل، ولا تباشرهم وأنتم معكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقرضها. 124. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يستقون 125. ولا تأكلوا أموالكم بينكم في باطل وتدلوا بها إلى 124. تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 125. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 119. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 117. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 118. إن الله لا يحب المعتدين 119. حيث ثقف 117. وقسموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 118. والفتنة أشد من القتل 119. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى لا يقاتلكم فيه فان قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهموا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عود ولا إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر شهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فعتدو عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله وألمو أن ان الله نما على المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بايديكم الى تهلكه واحسنوا ان الله يحب 117. وأتم الحج والعمرة لله 118. فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى لا يبلغ الهدى محلا، فمن كان منكم مريضا أو بيه أثما رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.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 112. تلك عشرة كاملة 113. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام 114. الله واعلموا 114. الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ولا فتوق ولا جدال في الحج وَمَا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 112. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 113. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 124. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 125. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر أكرم آباءكم أَوْ أشد ذكرا؟ فمن الناس من يقول ربنا أتينا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق؟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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معجودات فمن تعج 119. واجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 جزت بالإثم فحسبه جهنم ولبس المهد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله 112. والله رؤوف بالعباد 113. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان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 الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلَبْنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِن آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبْدِي نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ يُعَنِّدُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 129. واتقوا فوقهم يوم القيامة والله يوزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمم س واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومؤذنين وأنزل معهم الكتاب في وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه، وما اختلاف فيه إلا الذين أُوتوه من بعد ما جاءه. هم البينات بغيًا بينهم، فهذا الله الذين آمنوا لما قتلو في من الحق بإذنه.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 117. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن اللَّهُ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ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 يسرحوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 117. وصلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 118. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخ 119. وإخراج منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 112. ومن يرتد منكم عن دينه فيمث وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ الْفِجْمَ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَاسِ وَإِثْمُهُ مَا أكْبَرُ مِنْ نفعهما 117. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 118. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليت ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم فالله يعلم المفسد من المصلح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 117. منة خير من مشركة ولو أعجبتكم 118. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 119. ولعبد مؤمن خير من 119. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 117. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 118. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى لا يطهر، فإذا طهّرنا فأتوهنا من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.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 لون من نساءهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن إن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهم أيت. تُمَّمَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنتُم يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُمْ أَحَقُّ 117. وردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 118. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ طَلَقُوا مَرَّتَانِ فَإِن سَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَنكِحُوا۟ خذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خف ثم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به. تلك حدود الله فلا ومن يتعد تحود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اِن يَتَرَجَّعَا فَنِظَامٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ اِنَّ اللَّهَ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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه، ولكن لا تؤعدوه نسرا، ولكن لا تؤعدوه نسرا إلا أن تكونوا قولا معروفا.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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ 111. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 112. وأن تعفوا أقروا للتقوى 113. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعفا كثيرا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 قال هل إِن إن كُتِبَ عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من الماد قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله في ملكه ما يشاء، والله واتعنى لي. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي.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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموه بإذن الله وقتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 111. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 112. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 113. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَلِنِ كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُمْنِ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ طُمَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأسينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُسبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجره عند ربهم لهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَمَا وما مِنْ من أنصار 113. إن تبدوا الصدقات وَإِن ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 114. عنكم من سيئاتكم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 الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سرقوا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين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 114. ومن مِنَ ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 115. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن سبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله.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 111. إِذَا إذا تبايعتم 112. ولا يضار كاتب ولا شهيد 113. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها نم قبوظه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي من أمانته واليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها ها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض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 وقالوا سمعنا وأطعنا وفقرناك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 117. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وَلَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 117. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واحف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين